وأشهد أن محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فبعد أن فرغ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من بيان درجات الإيمان بالقدر وقد جعلها على درجتين وجعل كل درجة متضمنة لشيئين لما فرغ من ذلك رحمه الله تعالى وفرغ من بيان مراتب القدر نبه على مسائل تتعلق بهذا الموضوع الأولى أنه لا تعارض بين القدر والشرح والثانية أنه لا تعارض بين تقدير الله تعالى وقوع المعاصي في الوقت الذي يبغضها الله تبارك وتعالى ولا يحبها والثالثة أنه لا تعارض بين تقدير الله لأفعال العباد وكونهم يفعلونها باختيارهم. فقال رحمه الله تعالى ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته فمع عموم خلقه وربوبيته لم يترك العباد هملا ولم يرفع عنهم الاختيار بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته تبارك وتعالى وأمره بذلك أمر بممكن فالمأمور مخلوق لله عز وجل وفعله مخلوق لله عز وجل ومع ذلك يؤمر وينهى لو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأقول سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية وأنهم غير مكرهين على ذلك وما ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقصطين يعني أن الله عز وجل يحب المحسنين لقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويحب المتقين كما في قوله تعالى فما لكم فاستقيموا لهم إنا الله يحب المتقين ويحب المقصطين كما في قوله تعالى وأقصطوا إن الله يحب المقصطين فهو عز وجل يحب هؤلاء ومع ذلك هو الذي يقدر لهم هذا العمل الذي يحبه فكان فعلهم محبوبا إلى الله مرادا له كونا وشرعا فالمحسن قام بالواجب والمندوب والمتقي قام بالواجب والمقصط اتقى الجور في المعاملة الله تبارك وتعالى خالق كل عامل وما عمله. فالله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الإرادة تنقسم إلى كونية وشرعية الإرادة الكونية بمعنى المشيئ والإرادة الشرعية بمعنى المحب لا يقع في كون الله تبارك وتعالى إلا ما يريد لأن الله تبارك وتعالى لا يعصى قهرا فلا يقع في كونه إلا ما أدن به وأراد أن يقع في كونه وهذا الذي يقع في كون الله تبارك وتعالى مما لا يحبه هذا أدن الله تبارك وتعالى بوقوعه بمشيئته وهذه إرادة كونية وهذه الإرادة الكونية تتعلق بما وقع بالفعل فإن الله تبارك وتعالى يأذن بالفعل أن يقع وإن كان مكروها وإن كان لا يحبه الله تبارك وتعالى ولا يرضاه لأن العبد لما أعطاه الله تبارك وتعالى الاختيار وكلفه تبارك وتعالى بفعل ولا تفعل من أجل أن يختبر الله تبارك وتعالى طاعته ومن أجل أن يكون التكليف قائما على الحكمة التي لأجلها يتميز المتقون، ويتميز المحسنون ويتميز المقصطون من الفجار والكافرين والمشركين فلما كان ذلك كذلك فإن العبد إذا أراد أن يقطع في المعصية فإن الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد والله رب العالمين لا يوصى قهرا فيأذن الله رب العالمين بوقوع ما لا يحبه يأذن الله رب العالمين بوقوعه في ملكه فهذه إراجة كونية وهذه لا بد أن تقع وهي متعلقة بما وقع وأما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة فإن الله تبارك وتعالى كلف العباد فأمرهم ونهاهم ومنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب فإذا التزم العبد ما أمره الله رب العالمين به فقد أتى بمحبوب الله تبارك وتعالى وحينئذ تكون هذه إرادة شرعية فهي تتعلق بمحاب بالله تبارك وتعالى وهي بمعنى المحبة وهي أمره ونهيه وهي ما كلف الله رب العالمين به فعباده لما كلف الله رب العالمين الخلق جعل الله رب العالمين لهم مشيئة أثبتها الله رب العالمين في كتابه وجعل لهم إرادة أثبتها الله تبارك وتعالى لهم في كتابه ودعل لهم فعلا اختياريا يأتونه بملكهم ويأتونه باستطاعتهم وبإرادتهم وباستيارهم وكل عاقل يميز بين الفعل الاضطراري الإجباري والفعل الاختياري فما من أحد آتاه الله رب العالمين هبوا من عقل ولا ذرو من معرفة وتمييز إلا وهو يميزه بين تبوله باختياره وبين خروج البول منه قسرا فإنه يميز بين هذا وهذا، ولا يوجد أحد لا يميز بين هذين الأمرين إلا إذا كان مغلوبا على عقله أو كان لا يميز أصلا، فلا يدري الأطفال هذا من هذا، وأما كل عاقل، كل مكلف فإنه يميز تمييزا بفارق واضح وحاسم. بين الفعل الاختياري الذي يأتيه بملكه والذي يقبل عليه بمشيئته وإرادته والفعل الإجباري للطراري الذي يلزم به ويحمل عليه حملة ولا يستطيع منه فكاكا ولا عنهم صرافة فيميز بين هذا وهذا فالله رب العالمين جعل للعبد مشيئة ولكنها تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى وجعل الله رب العالمين للعبد فعلا يفعله وجعل الله رب العالمين هذا الفعل الذي يفعله العبد مخلوقا للرب جل وعلا بأن الله رب العالمين هو الذي آطى العبد القدرة وهو الذي أعطاه الإرادة فيكون فعله الذي فعله مخلوقا للذي أعطاه القوة والذي أعطاه الإرادة أو أن العبد مخلوق لله تبارك وتعالى فالذي يأتي منه من فعل يأخذ الصفة التي هو موصوف بها وهو أنه مخلوق لله، فيكون فعله أيضاً مخلوقاً لله. فالله رب العالمين خلقكم وما تعملون، وخلق الله رب العالمين كل عامل وما عمله. فالله رب العالمين خلقنا وخلق أفعالنا وخلق أفعال العباد باب كبير، وقد تورط في مخالفت الدين فيه من تورط. وزل فيه أقدام وانحرفت منغلقة فيه عن الصراط السوي أفهام والله رب العالمين هو العاصم لا عاصم غيره تبارك وتعالى والأمر يسير والله رب العالمين كلفنا وعطان الله رب العالمين اختيارا ويحاسبنا الله رب العالمين على هذا الاختيار وأيضا لا يمكن أن يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد ولا يكون شيء إلا بما شئته والله رب العالمين خلقنا وخلق ما نعمل لأنه هو الذي خلق القوة التي آتانا إياها والإرادة التي آتانا إياها إذن فأفعلنا مخلوقة له تبارك وتعالى أو أن ما نفيه من فعل يأخذ الوصف الذي هو لنا ونحن مخلوقون لله تبارك وتعالى فأفعلنا مخلوقة لله إذا راجعت مراتب القدر وجدت هذا منطويا تحت تلك المراتب فإذا آمنت بتلك المراتب إيمانا صحيحا فهذا بلا زيادة لأنه لكي تكون مؤمنا بالقدر فينبغي عليك أن تؤمن بمراتب القدر الأرض وهذه المراتب مراتب القدر هي أن تؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء وأنت من بكتابة المقادير كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سن وكان عرشه على الماء كما في صحيح مسلم رحمه الله وأنت من بمشيئة الله رب العالمين النافذة وقدرته المطلقة وأنه لا يقع شيء في ملك الله رب العالمين إلا بأمره ولا يكون شيء إلا بإذنه، وأن الله رب العالمين هو صاحب المشيئة تبارك وتعالى، وأنت أمنا بالخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وثي، فهذه هي مراتب الإيمان بالقدح. فإذا فهمت ذلك فهما صحيحا، فقد عصمت الله رب العالمين أن تضلل في هذا الباء. فإذا ما ينتمي إلى الإرادة الكونية والإرادة استقاملت الأمر وحينئذ يؤتيك الله رب العالمين البصيرة في الدين لأن هذا الباب من أعقد أبواب دين الله تبارك وتعالى فهما وهو في الوقت ذاته من أسهلها تناولا وفهما أيضا هذا على من يسره الله رب العالمين عليه لأنه كما مر ذكر ذات أن جعله الله رب العالمين على مجموع الأمة بلا تمييز بين مكلف ومكلف بين مكلف ومكلف فإن الذي هو ذاهب العقل يكون مكلفا ولكن نقول ما فارق هنالك بين مكلف ومكلف في الأمور العامة التي كلف الله رب العالمين بها خلقه في أرض إذا كان الأمر على هذا النحو من الوصف فإنه لا بد أن يكون ميسر لأن الله رب العالمين لم يتعبدنا بالمعميات ولم يتعبدنا بالأحاديث ولم يتعبدنا بالألغاث وإنما تعبدنا الله رب العالمين بدين واضح بقرآن مبين يبين لنا فيه ربنا تبارك وتعالى ما أراد منا فهو مبين وهو ظاهر واضح في نفسه وهو مدل للحقائق التي يعرب عنها ويبين عن أطوائها ومعرب عن ذلك ومبين بما لا مزيد عليه والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلم الناس بما يفهمون والله رب العالمين جعل أمر العقيدة وأمر الاعتقاد وأمر التوحيد من أوضح ما يكون حتى إن النفس الإنسانية لا تتشرب ذلك كما تتشرب الأرض العطشة الغيث ينزله الله رب العالمين عليها من السماء، فإذا كان الأمر على هذا النحو لازما لعموم الأمة ومجموعها فلا بد أن يكون واضحا لتقوم حدة الله رب العالمين على الخلق فلا يمكن أن يكون ركن من أركان الإيمان الستة فيه غموض يصل به إلى حد الاستغلاط، وإنما الذي حدث أنه لما تكلم أهل البدع ونجموا في هذه الأمة وظهروا فتكلموا في بدعهم وأصلوا ونظروا وأسسوا وقعدوا قام العلماء يدفعون في وجوههم وأقفيتهم بالأدلة من الكتاب والسن والتسعى الكلام فلما تسعى الكلام تعقدت بعض الأمور وكان تخليصها مما قد تعقدت مشتبكة فيه أمرا يعسر أحيانا ولكن إذا رجع الأمر إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقامت الأمور وهذا ما فعله الأئمة المتقدمون عليهم الرحمة وكان كلامهم رحمهم الله تعالى كما هو معلوم مشهور كان كلامهم قليلا كثيرا بركة وكلام المتأخرين كثير قليل البركة كلام المتقدمين قليل ولكنه كثير البركة الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان يسأل ويناظر يقول ايتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليه attached ايتوني بشيء من كتاب الله ايتوني بشيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول القرآن مخلوق يقول القرآن كلام الله ولا أزيد قل هو مخلوق يقول إيتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به فأتوقف عند حدود الكتاب والسنة كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى على قدم السلف وعلى صراطهم رحمه الله تعالى ورحمهم فلم يتسع معه الكلام وكان من الممكن أن يتسع كلامه رحمه الله تعالى ولكنه توقف عند تلك الحدود باب القضاء والقدر لا بد أن يكون يسيراً ميسراً لماذا؟ لأنه تقوم بمعرفته الحدة لله رب العالمين على الخلق في الأرض فإذا كان مستغلقاً مستبهما، لا يستطيع المسلم أن يدري يكونها ولا أن يفتح مستغلقه فإنه لا تقوم بذلك حجة لله رب العالمين حاشا على خلقه بل تقوم الحجة حاشا لله للخلق على ربهم يقولون يا ربنا تعبدتنا بما لا يفهم وذلك لا يكون وإنما تعبدنا الله رب العالمين بما هو واضح وما هو مفهوم فأنت إذا تأملت وإذا ميزت وجدت الأمر قريبا وهو يسير على من يسره الله عليه ومن أضله الله رب العالمين فإنه يكون في بيداء مظلمة في ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه لأنه قد انبهمت عليه معالم الأمور وإنما يتحصل على النور من كتاب الله رب العالمين فيتشخ الله له به ظلمات الطريق ولا يكون ذلك إلا باتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا الباب من أبواب الاعتقاد من أيسر الأبواب بفضل الله تبارك وتعالى فجمعه الأئمة على هذا النحو فقالوا مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بعلم الله المحيط علم الله تبارك وتعالى علم كامل لا يشبه علم المخلوقين لأن علم المخلوق مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان تصيبه ما بين هذا وهذا الآفات علم الله تبارك وتعالى أزلي أبدي فهو غير مسلوخ بجهل ولا ملحوق بالنسيان سبحانه وعلم الله تبارك وتعالى علم كامل شامل محيط فعلمك أنت تقف في وجهه سدود وقيود وحدود من زمان ومكان فأنت إن كنت مميزا للحظة فإنك لا تدري ما بعدها زمانا ولا تدري ما خلف الجدار مما يحدث خلفه مكانا فأي علم هذا هذا القصور وعلم الله تبارك وتعالى علم شامل كامل محيط يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون ولذلك لما أمر الخضر بأن يقلع رأس الغلام الذي لو أنه صار رجلا لأرهق أبويه طغيانا وكفرا كان في هذا من الدلالة على العلم الكامل الشامل المحيط ما فيه لأن هذا لم يقم كما ترى وليس هو بكاء وإنما سيكون فلو كان لكان على هذا النحو فيعلم الله ما لم يكن لأنه لم يكن وإنما قتل الغلاب وأزهق روحه وقلع كما في الصحيح قلع رأسه حتى استنكر ذلك موسى عليه السلام فهذا علم ما لم يكن لو كان كيف كان يقول. وهذا ليس إلا لله رب العالمين وتأسس عليه الحكم وأيضاً يتأسس عليهم حكم في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أولاد المشركين قال الله أعلم ما كانوا فاعلي الله عز وجل يعلم الذي يفعلونه لأنهم بلغوا الحلم أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم هؤلاء يدخلون الجنة لم يعملوا عملاً والتأسيس على أنهم لو ظلوا في الحياة لكانوا على دين آبائهم فكيف يدخلون الجنة على هذا؟ يدخلون النار هؤلاء غير مكلفين فعندما يدخل هؤلاء النار يكون هذا جورا وظلم الله أعلم ما كانوا فاعين كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو تبارك وتعالى يعلم ما سيكون سبحانه وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فنؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحير وهذا العلم لا يحده زمان ولا مكان ولذلك هيأتي التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي أتى أمر الله فلا تستعجلوا فلما كان الأمر متعلقا بقدرته تبارك وتعالى على مقتضى علمه وحكمته كان كأنما وقع أتى أمر الله فلا تستعجلوه فالله رب العالمين العلم صفة انكشاف بمعنى أنه تبارك وتعالى ليس لديه شيء يحجب شيئا من زمان ولا مكان فيعلم ما سيقول ولذلك لما جرى القلم بما هو كائن إنما جرى على مقتضى حكمة الله رب العالمين وعلمه ولذلك لا يبدل ما في اللوح المحفوظ كما مر ذكر ذلك لا يبدل القول لديه الله رب العالمين عنده أم الكتاب وما في أم الكتاب وما في اللوح المحفوظ لا يتبدل لأنه إنما كتب على مقتضى العلم فلا يمكن أن يتبدل وقد كتب على مقتضى العلم والحكمة وإنما الذي يتغير وما في أيدي الملائكة فالله رب العالمين له هذه الصفة فإذا كتب الله رب العالمين ما سيكون من فعلك فليس ذلك داعيا لاعتقادك أنه قد فرض عليك فرضا وأنك مجبور على فعل بل علم ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه وقد أعطاك فيه الاختيار فيما كلفك الله رب العالمين به أن تفعله وألا تفعله وعلم ما سيكون منه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فلما علم ذلك منك قبل أن يقع منك بل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب يأتي فعلك مطابقا للعلم الذي عنده وأي شيء في هذا إنما علم الله تبارك وتعالى ما ستفعل فكتبه فيأتي فعلك مطابقا لما كتبه الله رب العالمين ولا يغنن أن هذا إنما هو مقتضى الجب وأن المرأة إنما هو مجبور على أن يأتي بما هو مكتوب إنما كتب ما ستفعل باختيارك ومما قدر عليه مما سيقع عليك اضطراراً وإجباراً فيما يصيب الله رب العالمين به خلقه من المصائب والابتلاءات وما أشبه إذا نؤمن بالعلم صفة العلم لله تبارك وتعالى وهو علم الله تبارك وتعالى المحيط على هذا النحو نؤمن بكتابة المقادير قبل خلق السماوات والأرض بخمشين ألف سنة نؤمن بمشيئة الله تبارك وتعالى المطلقة ونعلم أن الإرادة الكونية هي المشيئة وأن العبد لا يمكن أن يفعل شيئا في هذه الحياة لا يفعل عبد شيئا من صغير ولا كبير إلا بأمر الله إلا بإذن الله إلا بمشيئة الله فحينئذ يقال هل يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يعصي لأنه لا يعصي ربه تبارك وتعالى إلا بإذنه إلا بمشيئته فهل يشاء ربنا تبارك وتعالى أن يعصي فيقال وهل يعصي ربنا جبرة فإذا قال لك قائل هل يشاء ربنا أن يعصى تقول له وهل يعصى ربنا جبرا نعم تكون المشيئة بالإذن مع أنه لا يحب ذلك ولا يرضاه ولكن يأذن لتلك المعصية أن تقع في ملكه لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد فيقع ذلك في ملكه بإذنه يعني بمشيئته هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر أن تؤمن بمشيئة الله رب العالمين إذا وقع في ملك الله رب العالمين ما لا يحبه ولا يرضاه من معاصيه فإن هذا إنما يقع بالإرادة الكونية القدرية فياغن الله رب العالمين لذلك الفعل أن يقع مع بغضه له وعدم رضاه عنه وإلا نبطلت حكمة التكليف لأنه لو لم يقع في ملك الله رب العالمين إلا الذي يحبه إذا لم يقع في ملك الله إلا ما يحبه تبارك وتعالى فإذا لا داعي لخلق النار لا داعي لخلق النار بل لن يكون في هذه الحياة جهاد ولن يكون في هذه الحياة جلاد ولن يكون في هذه الحياة شيء من الامتحان والانتلاع بل كما مر ذكر ذلك في حكمة الله رب العالمين أن الله رب العالمين لم يخلق الشر المطلق لأن ذلك لا يتعلق بما قدره الله رب العالمين وإنما يتعلق بالمقدور لا يتعلق الشر بالتقدير بتقدير الله رب العالمين لأن الله لا يقدر إلا الخير وإنما يتعلق الشر بالمقدور فعندنا قدر ومقدور وخلق ومخلوق عندنا مريد ومراد فالله رب العالمين لا يقدر إلا الخير فإذا وقع الشر في الحياة فإنما يقع في المقدور لا في التقدير لا في تقدير الله رب العالمين والشر ليس إليك كما يقدر الله رب العالمين على الخلق في هذه الحياة بما كسبت أيديهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فانظر إلى الخير الذي يتحصل عليه من وراء هذا الشر من وراء هذا المقدور الذي هو بما كسبت أيديهم لعلهم يرجعون فيذيقهم الله رب العالمين هذا من أجل أن يرجعوا إليه، بل إن خلق الكف من ورائه حكمة وحكمة بليرة، لأنه لولا الكف ما كان إيمان، ولولا الكف ما كانت جنة ولا نار، ولولا الكف ما عرف الموحد من غيره، لولا الكف. ما كانت الحكمة في خلق الخلق قائمة لولا الكفر ما كان جهاد ما كانت شهادة فهذه حكم كما ترى في هذا الأمر البغيط ومع ذلك فإننا نبغضه من حيث هو مقدور وإنما نرضى عن ربنا تبارك وتعالى في أصل التقدير فإذا رأينا كافرا يكفر بالله رب العالمين فإن ذلك لا يقع في كون الله إلا بإذنه نرضى عن ربنا فيما قدر ونبغض هذا المقدور فنبغض الكافر وكفره ونعاديه ولا نواليه ونحاربه ولا نصافيه وأما ما قدره الله رب العالمين فإن نرضى عما قدر الله رب العالمين فنؤمن بعلم الله المحيط وبكتابة مقادير الأشياء مقادير الأشياء جميعها نؤمن بكثابة مقادير الأشياء جميعها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ونؤمن بالمشيئة النافذة والقدرة الطليقة المطلقة ونؤمن بأن الله رب العالمين خلق كل عامل وما عمله ونؤمن بأن الله رب العالمين خلقنا وخلق عمالنا على هذا النحو الذي مر أن الله رب العالمين خلقنا وهذه الأعمال التي هي كسب لنا وقع باختيارنا هذا العمل الذي عملناه إنما وقع في كون الله تبارك وتعالى بما آتان الله رب العالمين من القوة والإرادة وهذه مخلوقة لله إذن فهذا العمل تابعا مخلوق لله رب العالمين على هذا النحو لأن الله تبارك وتعالى هو الذي آتانا ما نستطيع به أن نعمل ما نعمل أو أننا مخلوقون لله رب العالمين والوصف الذي يتأتى مما عملناه إنما ينسرح عليه الوصف الأول وهو أننا خلق لله رب العالمين وأننا مخلوقون لله رب العالمين فهذا الأمر كما ترى أمر واضح بفضل الله تبارك وتعالى يسير على من يسره الله رب العالمين عليه الله رب العالمين يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والدليل قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه، فالله رب العالمين يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الله عز وجل الكافرين والدليل قوله تعالى فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين مع أن الكفر واقع بمشيئته لكن لا يلزم من وقوعه بمشيئته أن يكون محبوبا له سبحانه وتعالى فهذا إنما وقع بالإرادة الكونية إنما وقع بمحض المشيئ لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه ولا يرضى ربنا تبارك وتعالى عن القوم الفاسقين والدليل قوله تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الفاسق هو الخارج عن طاعة الله رب العالمين قد يراد به الكافر وقد يراد به العاصر لأن الفسق الخروج ومنه قيل للفعرة الفويسقة وقيل للرطبة فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها فإذا خرج العبد من أوامر الله رب العالمين ومن طاعته عد خارجا أي عبد فاسق قد يكون الفاسق الخارج عن طاعة الله تبارك وتعالى كافرا وقد يكون عاصيا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 وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون فالمراد بالفاسق هنا الكافر يدل على ذلك السياق والمقابلة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون ثم ما أتى من تفصيل بعد في الجزاء لهذا وهذا فهذا له جنات المأوى نزلا وهذا مأواه النار فدل ذلك على أن الفاسق ها هنا هو الكافر، وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبء فتبينوا، فالمراد بالفاسق هنا العاصي، فالله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، يعني لا الفاسق بمعنى الكافر ولا الفاسق بمعنى العاصي، لا يرضى الله رب العالمين لا عن هذا ولا عن هذا. لكن الفاسقين بمعنى الكافرين لا يرضى عنهم مطلقا وأما الفاسقون بمعنى العصاة فلا يرضى عنهم فيما فسقوا فيه ويرضى عنهم فيما أطاعوا فيه فالفاسق الملي الذي يأتي بما يأتي من خروج عن دين الله رب العالمين وأوامره ويأتي ما يأتي من طاعة الله رب العالمين ومحبوباته هذا كما هو لنا وسيأتي عمر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فلحن نحب ما فيه من الطاعة ونبغض ما فيه من المعصية فالله رب العالمين يرضى عن الفاسق بمعنى العاصي فيما أطاع فيه ولا يرضى عنه فيما فسق فيه وعصى فيه وأما الفاسق بمعنى الكافر فلا يرضى عنه مطلقا والله رب العالمين لا يحب الكافرين ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يأمر بالفحشاء والدليل قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لأنهم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فاحتجوا بأمرين فقال الله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء وستت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق لا ينكر لكن والله أمرنا بها قد كذبوا فيه ولهذا كذابهم وأمر نبيه أن يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء ولم يقل ولم يجد عليها آباءهم لأنهم قد وجدوا عليها آباءهم وهذا أسلوب القرآن العظيم فهؤلاء قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فذكروا أمرين أحد هذين الأمرين كذب والثاني وقع بالفعل فأما الأول الذي هو كذب فقد كذبهم الله رب العالمين فيه فقال سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشان وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنه حق لا ينكر وقوله رحمه الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر لقوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر لكن يقدر أن يكفر ولا يلزم من تقديره الكفر أن يكون راضيا به سبحانه وتعالى بل يقدره وهو يكرهه ويسخطه لأنها إرادة كونية قدرية وعدم التمييز بين الإرادتين يدخل المرأة في كثير من الخلط بل إن كثيرا ممن يحتجون بالقدر على ما وقع فيه من المعاصي وقوعهم في تلك الهوة السحيقة المتردية بسبب أنهم لم يفرقوا بين الإرادتين فيفعل المعاصية ويحتجوا بالقدر ويقولوا إن ذلك قد كتب عليه. صحيح أنه كتب ولكن ليس هناك من ثلازوم بين الكتابة والجبر، فليس معنى أنه قد كتب أن الله رب العالمين أجبره على أن ياتي به لأن الله رب العالمين إذا كان يجبر العبد كما يقول الجبرية يجبر العبد على أن يفعل ما يطع منه من فعل من طاعة وماصية فهذا هو عين الطعن في حكمة الله رب العالمين وعدله لأن الله رب العالمين إذا كان قد جبر العبد على أن يفعل الصالحات، فإثابته على ما أجبره عليه ليس من الحكمة في شيء لأنه أجبره على فعله وإذا أجبره على فعل السيئات فعقابه عليه لا يتناسب مطلقا مع العبد لأنه هو الذي أجبره على أن يقع فيه وأن يأتي به فكيف يحاسبه عليه وليس له من الإرادة شيء يصرفه عن مواقعة السيئات وإنما أتى بها جبرا ضرب لازم، لا يستطيع أن يتخلص من ذلك ولا يستطيع أن يحيد عنه فالذي يقول بالجب هو طاعن في حكمة الله رب العالمين طاعن في عدل الله رب العالمين وهذا معين لا يصح أن يقول عبد في ربه تبارك وتعالى مثل هذا القول الشائن الذي لا يرضاه لنفسه ولا يرضى الله رب العالمين لعباده الكفر ولكنه يقع ويقدر الله رب العالمين أن يكفر بمعنى المشيئة بمعنى الإرادة الكونية القدرين ولا يلزم من ذلك أنه يكون راضيا به أو يكون الكفر محبوباً عنده بل يقدره الله رب العالمين وهو يكرهه ويسقطه ولا يحب الفساد ودليل ذلك قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنس والله لا يحب الفساد كرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مثل هذه العبارات ليبين أنه لا يلزم من إرادته الشيء أن يكون محبوبا له ولا يلزم من كراهته للشيء أن لا يكون مرادا له بالإرادة الكونية بل هو عز وجل يكره الشيء ويريده بالإرادة الكونية ويوقع الشيء ولا يرضى عنه ولا يريده بالإرادة الشرعية فإذا قلت كيف في يوقع ما لا يرضاه وما لا يحبه وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحبه وما لا يرضاه فالجواب لا أحد يكرهه. على أن يوقع ما لا يحبه ولا يرضاه وهذا الذي يقع من فعله عز وجل وهو مكروه له هو مكروه له من وجه محبوب له من وجه آخر لما يترتب عليه من المصالح العظيمة فمثلا الإيمان محبوب لله والكفر مكروه لله فيعوقع الله رب العالمين الكفر وهو بكروه الله لمصالح عظيمة لأنه لولا وجود الكفر ما عرف الإيماء ولولا وجود الكفر ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيماء ولولا وجود الكفر ما قام الأمر بالمعروف والنهو عن المنكر لأن الناس كلهم يكونون على المعروف ولولا وجود الكفر ما قام سوق الجهاد ولولا وجود الكفر لكان خلق النار عبثا لأن النار مثوى الكافرين ولولا وجود الكفر لكان الناس أمة واحدة ولم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا وهذا لا شك أنه مخل بالمجتمع الإنساني ولولا وجود الكفر معرفت ولاية الله لأن من ولاية الله أن تبغض أعداء الله وأن تحب أولياء الله وكذلك يقال في الصحة والبرى فالصحة محبوبة للإنسان وملائمة الله ورحمة الله تعالى فيها ظاهرة لكن المرض مكروه للإنسان وقد يكون عقوبة من الله له ومع ذلك يوقعه لما في ذلك من المصالح العظيم كم من إنسان إذا أسبغ الله عليه النعمة بالبدن والمال والولد والبيت والمركوب فرفع وراء أنه مستغن بما أنعم الله به عليه عن طاعة الله عز وجل كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطوى الرآه استغنى وهذه مفسدة عظيمة فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يرد هذا الإنسان إلى مكانه ابتلاه حتى يرجع إلى الله وشاهد هذا قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يقول الشيخ الشارح رحمه الله تعالى فأنت أيها الإنسان إذا فكرت هذا التفكير الصحيح في تقديرات الله عز وجل عرفت ما له سبحانه من الحكمة فيما يقدره من خير أو شر وأن الله سبحانه يخلق ما يكرهه ويقدر ما يكرهه لمصالح عظيمة قد تحيط أنت بها وقد لا تحيط بها ويحيط بها غيرك وقد لا يحيط بها أحد لا أنت ولا غيرك فإن كيف يكون الشيء مكروها لله ومرادا له فالجواب أنه لا غرابة في هذا فها هو الدواء المر طعم الخبيث رائحة يتناوله المريض وهو مرتاح لما يترتب عليه من مصلحة الشفاء وها هو الأب يمسك ابنه المريض ليكويه الطبيب وربما كواه هو بنفسه أي كواه أبوه بنفسه مع أنه يكره أشد الكره أن يحرق ابنه بالنار أو أن يمسه منها شيء ولكن للمصلحة التي تترتب على هذا الفعل فإنه يقبل عليه رببا بالمحبة له وهو يؤمل من ورائه حدوث العافية والعباد فاعلون حقيقة حقيقة والله خالق أفعالهم حقيقة العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعال العباد حقيقة هذا صحيح فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة والله خالق فعله حقيقة هذه عقيدة أهل السنة وقد سبق تقريرها بالأدل خالف في هذا الأصل في خلق أفعال العباد طائفة الطائفة الأولى القدرية من المعتزلة وغيرهم قالوا أيقال قال القدرية إن العباد فاعلون حقيقة والله لم يخلق أفعالهم بل إنهم ولو في ذلك فقالوا إن الله رب العالمين لا يعلم أفعال العباد إلا بعد أن تقع من العباد فهؤلاء ظلال كما ترى على ما أتوا به من مخالفة لدين الله رب العالمين والذي يعتقد أن الله رب العالمين لا يعلم ما سيقول بماذا ينصف هذا هؤلاء يقولون لا يعلم الله رب العالمين ما سيفعله خلقه إلا بعد أن يقع الأمر أنف يعني مستأن هؤلاء هم القدرية القدرية نفات القدر القدريتهم نفات القدر والعربية تتسع للوصف على هذا النح، فيقال لهم قدرية مع أنهم ينفون القدر وأما الجبرية من الجهمية وغيرهم فهم الذين يغالون في إثبات القدر فإنهم يقولون إن الله خالق أفعال العباد وليس العباد بفاعلي أعمالهم لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز وإلا فالفاعل حقيقة هو الله وهذا القول يؤدي إلى القول بوحدة الوجود وأن الخلق هو الله بل يؤدي إلى شيء آخر مع هذا وهو إما أن يكون الله تبارك وتعالى متجزئا لأنه يكون بذاته في كل مكان على ما تقرره عقيدة وحدة الوجود الباطلة فيكون في كل مكان يعني في كل خلقه فيكون متجزئا وأن يكون حالا سبحانه في الحشوش المحتضرة وفي تلك الأماكن المستقدرة تبارك وتعالى سبحانه بل هو مستوى على عرشه تبارك وتعالى مستوى على عرشه جل وعلا بذاته فله علو القهر وعلو القدر وعلو الذات سبحانه وتعالى سبحان فهذا القول يؤدي إلى القول بوحدت الوجود وأن الخلق هو الله ثم يؤدي إلى قول من أبطال الباطل لأن العباد منهم الزاني ومنهم السارق ومنهم شارب الخمر ومنهم المعتدي بالظلم فحاش أن تكون هذه الأفعال منسبة إلى الله أنهم يقولون أفعال العباد هي أفعال الله رب العالمين حقيقة ليس للعباد فيها شيء فيكون فعل الزاني هو فعل الله تبارك وتعالى على هذا النحو إلى غير ذلك من تلك المستقبحات التي تمجها النفوس السوية وبهذا تبين أن قول المؤلف والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم ردا على الجبرية والقدرية والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم يعني أن الوصف بالإيمان والكف والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد لا لغيره فهو المؤمن وهو الكافر وهو البر وهو الفاجر وهو المصلي وهو الصائم وكذلك وهو المزكي وهو الحاج وهو المعتمر وهكذا ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة بل هو الذي فعل ذلك وعليه فإنه يوصف بفعله فيقوم يصلي هو الذي يصلي هو الذي يصلي بنفسه هذا فعله ففعله حقيقة وأيضا الله خالق هذا الفعل حقيقة على ما سيأتي إن شاء الله هذه الجملة تتضمن الرد على الجبرية والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة لأن العبودية نوعان عامة وخاصة فالعامة الخضوع لأمر الله الكوني فقوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعليه فالكافر عبد لله للعبودية العامة عبد لله تبارك أتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، وأما العبودية الخاصة فهي الخضوع لأمر الله الشرعي وهي خاصة بالمؤمنين كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وفق تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده صلى الله عليه وسلم وهذه أخص من الأول هذه العبودية التي يثبتها الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخص من التي قبلها فالعبودية عامة و وأخص من الخاصة وهي التي أثبتها الله رب العالمين لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة خلافا للجبرية القائلين بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة بل هم مجبرون على تلك الأفعال التي يفعلون تماما أعصال الأشجار مرياح لا تملك لنفسها حولا ولا حيلة والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم خلافا للقدرية القائلين بأن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته ولا لقدرته وكأن المؤلف يشير بهذه العبارة إلى وجه كون فعل العبد مخلوقا لله رب العالمين بأن فعله صادر عن قدرة وإرادة وخالق القدرة والإرادة هو الله وما صدر عن مخلوق فهو مخلوق ويشير بها أيضا إلى كون فعل العبد اختياريا لا إجباريا لأنه صادر عن قدرة وإرادة فلولا القدرة والإرادة لم يصدر منه الفعل ولولا الإرادة لم يصدر منه الفعل ولو كان الفعل إجباريا ما كان من شرطه القدرة والإرادة وإنما يجبر عليه جبرا وأما في كلامه رحمه الله والله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم فلما أثبت الإرادة والقدرة وذلك مستقى من كتاب الله رب العالمين فقد أثبت للعبد المشيئة وأثبت له الإرادة أيضا. ثم استدل المؤلف لذلك فقال كما قال الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم رد على الجبري وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على القدرين وهذه الدرجة من القدر أي درجة المشيئة والخلق لأن شيخ الإسلام جعل الدرجات ثمتين وجعل في كل درجة شيئين فهذان الشيئان المذكوران في هذه الدرجة هما المشيئة والخلق فهاتان مرتبتان ففي كل درجة مرتبتان فعادة القسمة رباعية كما مر ذكر ذلك هذه الدرجة من القدر يعني المشيء والخلق يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة عامة القدرية أي أكثرهم يكذبون بهذه الدرجة ويقولون إن الإنسان مستقل بعمله وليس لله فيه مشيئة ولا خلق سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة روى ذلك الإمام أحمد عن ابن عمر وأبو داوو واللا في شرح أصول الاعتقاد وابن أبي عاصم في السنة عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر وخرجه الآجري في الشريعة والطبراني في الأوسط والحديث حسنه الألباني بمجموع طرقه في السنة لابن أبي عاصم وفي غير ذلك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 وحوادث من فعل العباد فهذه للعباد استقلاله وليس لله تعالى فيها خلل فكأنما أثبت إلى هيل فأجبه المجوس من هذا الوجه لأن المجوس يقولون بإلهين بإله للنور وإله للظلمة خالق الخير النور وخلق الشر الظلمة عندهم وأما القدريه فإنهم يقولون بانقسام الخلق على هذين القسمين خلق من خلق الله وخلق من خلق خلف الله والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لما عليه أحل السنة والجماعة من أمر الاعتقاد الذي داء به خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله الذي هدانا إلى هذا من غير ملك منا ولا حول ولا قوة نسأله شبحانه وتعالى كما هدانا إليه من غير حول ولا قوة أن يثبتنا عليه وأن يقبضنا عليه وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم